Book ستون. ستون. البنك. في البنك. في البنك. مشاتس مال فرمي أريد أن أفتح حساباً. أريد أن أفتح. حساباً. هنا جواز سفري. هنا جواز سفري. وهذا عنواني. وهذا عنواني. أريد إيداع نقود في حسابي. أريد ايداع نقود في حسابي. اريد أريد سحب نقود من حسابي. أريد سحب نقود من حسابي. اريد ان استلم أن كشوف حسابي. أريد أن أستلم كشوف حسابي. أريد أن أصرف تشيكن اريد ان اصرف سياحيا كم قيمة, كم قيمه الرسوم أين ينبغي ان اوقع أين يجب أن أوقع؟ ميتندز جيرن الgermanio. أنتظر حوالي من ألمانيا. أنتظر حوالة من ألمانيا. هنا رقم حسابي. هنا رقم حسابي. هل وصلت النقود؟ الفلوس؟ هل وصلت النقود؟ <تصفيق> أريد أن أصرف هذه النقود <تصفيق> أريد أن أصرف هذه النقود <تصفيق> أحتاج لدولارات أمريكية أحتاج لدولارات أميركية. من فضلك أعطني أوراق نقدية صغيرة. من فضلك نقدية صغيرة. شو بنك هل يوجد هنا صراف آلي؟ هل يوجد هنا صراف آلي؟ كم المبلغ الذي يمكن سحبه؟ كم المبلغ الذي يمكن سحبه؟ هل يمكن استخدام بطاقة؟ أي بطاقات ائتمان التي يمكن استعمالها؟ أي بطاقات ائتمان التي يمكن استعمالها؟ bon volu iri al vavo vavo vavo punto bo o o co du punto do e per la textoi, cai la libro